أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بنيء من المشركين أن الله بنيء من المشركين ورسوله فأي فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعداب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ليس شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.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 وَإِنَّ أَحَدُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ حَتَّى يَسْمَعْكَ لَا مَالَ اللَّهِ ذُنْ نَأَبِّلْهُ مَأْمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ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 كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولذمه يرضونكم بأفوانهم وتأذا قلوبهم وتأذا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فإن وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَّقَ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُ وَإِنَّكَ ثُوُءٌ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَضَعْنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ لَا يُنَافِعُ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَنُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهم 111. وإن أخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 112. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين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 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَن يُؤْمِنَنَّ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي الناس 111. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يَخْشَ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 بأوالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 119. ويستخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك عشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها لها أحب إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاده فسبيله فتربص فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهذى القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم, إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 112. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينة فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عيدين وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت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 مسيح بن مريم وما أمروا وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأدّن الله إلا أرسل رسوله بالهداوة دين الحق، ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.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 الذين يكفرون يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم 126. إذا أصلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنظر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 لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينةه عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 عليهم الشقاء وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عسى الله عن كلمه اذلت لهم حتى يتبين لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا أي يجاهدوا بأموالهم وفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتات قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعد له عدة ولكن كرن الله بعاثا فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ وَلَقَدْ وظهر أمر, الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن جهنم صبك حسنة تسؤهم وإنت صبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولواهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا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 رسولي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يوفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو دخل اللولو إليه وهم يجمعون ومنهم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 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون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 ورحمة للذين آمنونكم والذين يعبدون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق والله ورسوله أحق وإن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم ورسوله فان لهنا رجهنا لا رجهنا خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤ إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ عليه كونتم لا تعتررو قد كفرت بعد إيمانكم إن عف عن طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله لمنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم, نار جهنم. 119. ولم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم 110. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذين خاضوا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحيون مدين وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله لمؤمنين و للمؤمنات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 فَلَمَّا أَتَعْهُمْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ عَرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ ثَقَلٌ فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ الْقَوْلُ بِمَا أَخْلَفُوا بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمْ الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام غيوبهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون لا جبدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخالفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهه أن, أن يجاهدوا بأموالهم وفسهم وأن في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم ما اشد حرها لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليذكروا كثيرا جزاء فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على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 أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أهل الطول منهم وقالوا ذرناكم. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. إذا لله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم هلا يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضون 111. وأحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى, فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 112. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا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 رضي الله عنهم وربوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الآراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا عليهم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 توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرالله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 122. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم 123. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 124. لمن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 والله لا يهدي القوم الظالمين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 وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه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 وضاقت عليهم أن من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمه ولا نصب ولا نصب وَلَا مخمصت في سبيل الله. ولا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون لفقا صغيرا وَلَا يَقْطَعُونَ وَاديًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجِزْيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانُوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَ